ولا يأتلئول الفضل منكم والسعة أَنْ اي تول للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح 129. ويحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم